في الدنيا والآخرة ويسألونك والله يعلم مفسدنا المصير ولن شاء ما قلنا ان تنكم ان فلا نكن كغير المشركين في حد لا يؤمن بهم وان مؤمنة خير من مشرك توله اجب 1 ويسألونك عن حتى لا يفحر ولن تنقرضن حتى لا يفحر نافيدا طهرن من ندمن حيث امركم الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر إِلَىٰ مَنِ اَلْكُم أَنْتَ تَنْفَعُ وَتَنْفَعُ تُصْلِحُ بَيْنَنَا وَاللَّهُ سمين